بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خدائي بخشندو مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هرشي لاسمان كانو هرشي لزويدا هيا يا دي خدا بپاچو بيگرديدكن دا صلاة هر بو اوو هر بو اووش سپاس هر اوش دا صلاة دار بسر هموش تک دار هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير اوزات اوويا اوويا دروس کردوا جا حتان بباورو حتان باوردار خدايش بنايا بهمو او كالو كردواني كأنجامي ددن خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير او خدايا اللسر بنتيني حق وراستي آسمانا كانوا الزويد روز كردوا ويني رخصاري ايوشي تشاوا بجوان ترين شوا قرانا ووز هر اوه يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرْضُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هرچی لآسما نکان خدا آگا وزانا یا پی اروها دا زانیت تی هميشه او خدايا زانايا بحرچي لفتو پناي سينكان دا حشار دراوا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم آيا حوالي أوانتان پينغيشتوا كپیشتر ببروابون تونسزاو آزاري كارو کردوا كانيان تشت لدنیا دا لقيامتش دا سزايب بأيش و آزار بوين آماده چونك تاواني بباوري زور گوريو سرچاوه بو همو گناهو تاوانيك ذالك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد. آواش بوي پيش هات تنك پيغمبران با جورها بالقوه معجزه پيامي خدايان پر راجندن كتي وتيان؟ اما نب شر نو كوئما. تو اندبنا پيغمبرو تاوس اغمان. باو بيان و ربعزي به حل بجاردو پشت يان حل كرد. خداش پيويستي با ايماني آوان نيا تنك خدا خوي دولمان دوبين يازو شايستي سباسا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعث ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير اواني بباوربون ببوتوني خويا وتيان هر زندونا زندون اكريناوا بيان بليه وانيا سوين باپر وردگارم براستي هر زندودة کرينو پاشان آقادار دکرين لهمو او کارو کردوان اي كان جامتان ددا اوش بو خدا زور آسان و ساده فآمنوا بالله و رسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير کوادت تاز و باور به هنر به خدا و به پیغمبر کهیو با خدا آجای بهمو اوکار و کردوانی کانجامیددن. یوما جمع الجمع ذلك يوم التغابن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 خدا هموان تان كو دكاتوا بو روشي كو بو نوكا او روشي زيان باريا جا او ايمانو باور بهند بخداو کردو اي تاجيش انجام بدات، او خدا تاو پوشي دكات لغناهو حلقانيو دي خاطب باخكاني بهشتوا کتندها روبار بجرد رختكاني دا دروات او ري لغل جياني نبراودا بو هميشو حتا حتايي أو يسر كهتنو سر فلازي جورو بس نور. والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصيب. وأناش كباب ورب نو آية فرمان كاني إيه اه وانا نشتاقينا واغرنو جياني النبراوت شايده دبنصر اي كسرن جامي شي زور ناخذ شونا لبار ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم بفرمان خدا نبيت هكذا خوشي و نخوشي اكتبه لاحقا عندما يبقى تبقى تبقى خدا دل رين مويده كات بوله خوي هر بار و دوخشي بسر دابد لخوشي و نخوشي بطاقه کرنويده زانيت خداي قورش هميشه به هموشتك زانايا واطيع الله واطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فرمان برداری خدا بکنو فرمان برداری پیغمبریش بکن جا اگر پشت حلکنو جرا رایل نبن او خوتا نزرب دکن اجینات ها گان دنی رونو اشکری پیامکی ارچی سرشان پیغمبر کمانه الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوکل المؤمنون الله خدایکت جګلو خدايشی تر نیا که دروس کار بتوخوانی فرمان بیاد. دباعوان ایماندارن هرپش با خدا یاب باشنو داویارم تی هر لوب کن. یا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوٌ لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أيهاواني باورتان هناوار هندق لها وسرانتان يا هندق لرولون وكانتان دجمنتان جاء ايوش وريابنو خوتان بپاريزن ليان جاء اگر تاوپوشي لحاليان بکنو وازل آزار دانيان بهنو ليان ببورن اواتح بزانن کا خدا اللي خوش بوو مهربانا إنما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم دلنيابن كمالو سامانو رولون وكانتان بو تاخي کرنو تانن اگر لو بواران دا سر كوتن بدز بهنن خداي مهربان پاداشي گورو زوري للايا بو خو گرو لأبردکان فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كوابو هتادتوان بن فرمان بردار بن خير جاء ويخوي بباريزيد لرزيلي ورشد نفسي خوي آوانا هر خويان سرفرازن اگر قرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم اگر قرض بدن بخدا بشي ويشي تاك ما بست بخشيني مال و سامانا لپناو خدا ده او خدا چن بران بری دکات بوتان هر وهالتان خوژ د بیت خوداش سپاس گزاره که هر بخششی خویتیو خو را کرا مولاتی رازیلا تا کاتی خو عالم الغیب والشهاده عزیز الحکیم او زاتا اقادرنه نی و اشکرا یا خدای چی بالا دستو دانایا